هم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار لا خير الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعو الله مخلصين لو الدين فلما نجأهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما أتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أو لم يروا أننا جعلنا حرمنا آمنا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 رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجردين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 ذقنا صرحما فرحوا بها وإن تصبهم سيئات بما قدمت إذا هم إذا هم يقنطون أو لم يرو الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فأتى القربى حقه والمسكين وبنال سبيل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 إن جاهداك على ان تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من ناب إلي ثم الي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني انها إن تكم ثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في نرضيات بها الله إن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 مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع ولبصار ولفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو تلائذ المجرمون ناكس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 بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أولياءكم معروفا.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 ويستاذن فريق منهم النبي ايقولون ان بيوتنا عوره وما هي بعوره ان يريدون الا فرارا ولو دخلت عليهم من قطارها ثم سئلوا الفتنه اتوها وما تلبثوا بها الا يسيرا ولقد كانوا عاندوا الله من قبلنا يولون الادبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم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 إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد نشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسير يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإيات الأحزاب يودون وأنهم بادون في العراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد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 ارضهم وديارهم واموالهم وارضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتم تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين نمتعكن واصرحكن صرحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار فإن الله منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يات منكن بفاحشة مبينه يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نوتها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستنك أحد من النساء اتقيت فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية نولا وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب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 واتق الله وتخفي في وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَ هَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا مَا كَانَ على النبي من حرج فيما فرض الله لك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 لا مملك يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا لكم إلى طعام غير ناظرين إنا ولكن إذا دعيتم فادخلوا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث إن ذلكم كان النبي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تهذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله ك بكل شيء عليم لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملك تيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ان الذين يهذون الله ورسوله نعمه الله في الدنيا ولا انخرته واعد لهم عذابا مهينا والذين يهذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين لي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 ان جئنا بهم الارض او نسقط عليهم كسفا من السماء ان في ذلك لايه لكل عبد منيب ولقد اتينا داود مننا فضلا يا جبال اوبي معه والطير واللنا له الحديد ان اعمل صابغات وقدر في الصرد واعمل صالحا اني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر وراوحها شهر واسلنا له عين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 الأرض تاكل من ساته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهيم لقد كان لسبئ في مساكنهم آيَةٌ جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له طَيِّبَةٌ طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين يوكل خمط وأثن وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجاز إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأيامنا آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناه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 عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تامرون أن نكفر بالله ونجعل له آدادا وأصر الندمت لما رأوا العذاب وجعلنا لغلا في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها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 من نابه وأن له متناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياءه من قبل إنهم كانوا في شك مريب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلاً لي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء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 وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاء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 ما ان الله عزيز غفور ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعالانيا يرجون تجاره لن تبور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شكور والذي اوحينا اليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه ان الله بعباده لخبير بصير ثم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 منه بل يعد الظالمون بعضهم بعضا لا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تنزولا ولئن زالتاء نمسكهما من احد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى لما فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر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 من دابة ولكن يوخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجل فإن الله كان بعباده بصيرا بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنزر قوما ما أنزر آباؤهم فهم غافرون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون انما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب بمغفرة وأجر كريم نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وأنثارهم وكل شيء نحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا رسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء ننتم إن إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاو المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب نليم قالوا طائركم معكم أين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 إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون خيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المقرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة و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 واعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم افلا يشكرون سبحان الذي خلق نزواج كلها مما تنبت نرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرنا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 فإلهم جميعُ اللَّذينَ محضرونٌ، فالَّيَوْمَ لا تُضلَّمُ نفسُ شَيْءٌ، ولا تُجْزونَ إلَّا مَا كُنتم تَعْمَلُونَ. إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ في شُغْلٍ فَاكِهُنَّ هُمْ أَزْوَاجٌ في غلال عَلَى الْرَّأِيِّ مُتَكِئُونَ. لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ سَلَامًا قَوْلًا مِن رب الرَّحِيمِ وَأَمْتَازُ الْيَوْمَ أيها المجرمون ألمعهد إليكم يا بني آدم أن تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وعن عبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتكلم ويشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء نطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فعنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمر هنا كسف الخلق أفلا تعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لتنذر من كان حيا ويحق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 والارض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن أيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان لا يسمعون إلى الملأ لعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه ساقب، ثاقب فاستفتهموا أوموا أشد خلقا من خلقنا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 يقول أهنك لمن المصدقين أهذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا قال هل أنتم مطلعون فاطلا فلآه في سواء الجحيم قالت الله إن كت لترديني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا دولا وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملين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 لِنَفْهَمَ عَلَى آثَارِهِمْ يُهرَعُونَ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 ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إلي زفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنو له بنيانا فألقوا في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم ملسفين وقال اني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إن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 إبراهيم كذلك نجز المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه على وعلى إسحاق ومن ذريته ما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوهم الغالبين واتيناهما الكتاب المستقيم سَبِيلَ وَهَدَيْنَاهُ الْمَسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجزي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ إِلْيَاسَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ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 فساغم فكان من المضحضين فالتقمه الحوت وهو منيم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون